يا صاحبي السجن اما احدكما فيسقي ربه خمرا وام الاخر فيصلب فتاكل الطير من راسه قضى الامر الذي فيه تستفتيان